يوم إذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثل قال دبرة خير يره ومن يعمل مثل قال دبرة يره الله <تصفيق>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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أرأيت الذي يكذب بالدين